İya ben ve سحور ولقد جعلنا في السماء مودا وديا منها للناضحين. وحفظنا ذلك كل شيطان غريب. إلا فرصف السماء فأتبعهم شرابهم that's not me منهم ولقد علمت المستحفين وإن ربك هو يحشره وإن ربك هو يحشره إنه حكيم عليم ولقد خلقنا إنسان من صلصال من عمي المشروف والجبال أَوَمِنْ عِبَادِنَا مَن يَعْبُدُ بِالظُّلُمَاتِ وَإِذَا قَالُوا del لمشهر خلقته براص صالح من, من حمأ مسلور قال اخرج منا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الزين قال رب فأرادني يوم يبعدون قال فإنك من المولين إلى يوم فقدر معلوم قالك بما أرويت لي لأخاذا لو زين أن له في الأرض ولأروي أن الأجمعين إلا عبادك في الموضوع قال ماذا صراط عليهم الضعين إلا إذا أبي ريز لك عليهم إلا من تبعك من فإن جنة بلد وعيدهم أجمعين لها جمال أبواب لكل من جزءهم مقصود إن المتحين في جنة منه يا من تجني فينا القصور وما من داعي نفس قالوا بل بينا مما كانوا فيه ظهور وعاد إلى جبل الحجر إن لا صارق فأصرف ب... فأصرف فأصرف عنك مضغان من اللين والدم حذرا o günlerine ذَلِكَ Allah'ın izniyle, Allah'ın لعلق إن الله بيض قدم يعلو فأخذت قيحة شديدة قد لا علنا قد لا علنا ساقلا ونصونا عليهم حذرا ذلك آية من فإنها لس فإنها İnna biladika la ayaletin. İnna ذلك يوم صيحه مصيحين Vallahi Allahu ve İzlediğiniz ذَلِكَ الْآيَاتُ أُنْزِلَتْ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَشَقَّهُ لَنَا بِالْأَمْرِ وَشَقَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ شَأْنًا ۚ قُلْهُ ۚ قُلْ إِنَّ يَدَيَّ عَلَى الْخَيْرِ إِنَّهُ مِنِّي وَمَا فَٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ وَٱذْكُرُوا۟ رَبَّكُمْ كَثِيرًا